ان في ذلك لآيات لكل صابر شكور واذا قال موسى لقومه اذكروا نعمت الله عليكم اذ ان جاءكم من اعرافنا يسومونكم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابين شديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد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 قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا, فأتونا بسلطان مبين قالت لهم وسنكم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رُسُلَهُمْ نَخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَاعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأُحَاوِلَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَصَصَّ وَعِيدَ وَاسْتَفْتَحُوا خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مَنْ آمَنَ وَآوَاهُ يسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يصقه، يأتيه الموت من كل مكانه، وما هو بمجت و ما هو بمجت و من وراه عذاب غدير.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 إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم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 لا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.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 جهنمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِأْسَ الْقَرَارِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْتَ دَلِي يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُل لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُ مِمَّا رَزَقَنَا وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ فِيهِ وَعَلَانِيَتًامْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وسخر لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألتموه وأتاكم من كل ما سألتموه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 أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك رفه الرحم قبنا إني أسكنت من ذريتي بوادا غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات علهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن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 فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك نجيب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم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 وبرزون الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران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 وليذكر أولو الألباب